أخبروا عنه بأن ليس قلقه بفض وفي في الأسواق ليس بصاخبي ليس بصاخبي ودعوة إبراهيم عند بنائه لمكة بيت فيه نيل الرغائب نيل الرغائب جميل المحيى أبيض الوجه ربع جليل كراديز أزج الحواجب صبيح مليح الدعج العين أشكال تصيح له الإعجام ليس بشائبي ليس بشائبي كل رسول الله يأتي لربي ليشفع ليشفاع لتخليص الوا من متاعبي من متاعبي فيرجع مسرورا من أي طلابي أصابة من الرحمن أعلى المرات. أعلى المراتب سلالة إسماعيل والعرق نازع وأشرف بيت من لؤي ابن غالبي بشارة عيسى والذي عنه عبر بشدة بأس بالضحوك المحاربي ومن أخبر عنه بأن ليس خلقه بفضل في الأسواق ليس بصاخبي ليس بصاخبي ودعوة إبراهيم عند بنائه بمنكَت بيت فيه نيلو الرغائب نيلو الرغائب جميله المحيّان شليلك راديس أزج الحواجب صبيح مليح أدعج العين أشكال فصيح له الإعجام ليس بشائبي ليس بشائبي